الحوت والمجاعة كان جيش أبي عبيدة يسير بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وإذ بحوت هائل يسمونه العنبر قد استلقى على تلك الرمال البيضاء اقتربوا منه تأملوه والتسبيحات لله تنطلق من هول حجمه وعجيب صنعه كان قد فارق الحياة لذا رفض أبو عبيدة أن يأكلوا لأنه ميتة ثم تأمل القاعدة القرآنية في قوله تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَنَادَى جُنْدَهُ وَقَالَ نَحْنُ رُسُلُ رَبِّ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا سَلَّةَ السُّيُوفِ تُقَدَّمُ مِنْ هَذَا الطَّبَقِ الطَّرِيِّ الْهَائِلِ وكأنه كرامة من الله لمن جاعوا وعانوا في سبيله وفي يوم بدت فيه أضلاع الحوت نادى أبو عبيدة أطول رجل في الجيش فأمره أن يركب بعيرا ثم نصب ضلعا من أضلاع الحوت ثم أمر الرجل بأن يقبل فأقبل على بعيره فمر من تحت تقوس ذلك الضلع الهائل طبخوا وشووا وملحوا ودخروا واستخرجوا الدهن والدهن حتى صحت أبدانهم وبعد مرور أكثر من نصف شهر طلب أبو عبيدة التأهب للعودة إلى المدينة فتذكروا مرارة السفر وطعم الخبط فأخذوا من وشائق لحم الحوت المملح المجفف ما يزيد عن حاجتهم ثم انطلقوا إلى المدينة ولما وصلوا سلموا للقائد صلى الله عليه وسلم تقريرهم وتفاصيل سفرهم وأخبروه عن الحوت فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ فأرسلوا له فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم سأله رجل فيما بعد فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا توضأ من ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته كانت غزوة سيف البحر اختراقا للحصار الوثني وتحذيرا ليهود خيبر الذين قرروا إحياء مشروع الحاخام الهالك كعب بن الأشرف المشروع الخياني فبدأوا الاتصال بيهود قريضة والقبائل الوسنية بالجزيرة يجمعونهم يحرضونهم كما فعل ابن الأشرف وقبل أن يبدأوا بتنفيذ المشروع حدثت أمور عدة أحدها في حصن قريضة، ففي داخل ذلك الحصن يعمل أحد العبيد المسلمين بجهد استثنائي، فمالكه اليهودي اشترط أن يقدم له أربعين أوقية من الذهب وثلاثمائة نخلة، مع إصلاح تربتها وغرسها، اشترط ذلك ثمناً لحريته، باقت الأرض بالعبد، فلم يجد بعد الله أرحم من النبي القائد صلى الله عليه وسلم،